الرن وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح مجتمعين فرحنا الليل متفرد وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح مجتمعين نزف السعد ونهني لا اغلى وجمل العرسان وندعي عساهم دوم بأجمل عمر متهني فرحنا الليله متبرن وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح اجتمعين وبعرسنا بنخلق ملك هب قلبه والوجدان عروستنا سكنت قلبه بالشرع الله والشارع الدين وبعرسنا من نخلقه ملك هب قلبه والوجدان عروسة ناس كنات قلبها بشرع الله وشرع الدين وعرس الليلة بالجمعة وتشري في الله المزدان وكل أحبابهم لبوا وجوا بالبهجة مهني طرحنا الليلة متفرد وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح مجتمعين يغني الساتوي بنك على نهج الفرح طربان ويا ثنيها من الخطر على النغمات السادوي بارك على نهج الفرح طربني ويثني هامن الخاطر على النغمات وتلحين ويحضر والفرح عمر ما دام الساد وقت حان لأهل العرس واحبابه وهم بخلاقهم وافي فرحنا الليله ما تخرب وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح مجتمعين عساهم في فرح دايم مديم العمر والازمان ويهنوا الفرح كله ابثريات تقر العين عساهم في فرح دايم مد من العمر والازمان ويهنا وبالفرح كله ابثريات تقر العين ويسعد رب دنيتهم وهم علينا قد وشان يوفق بينهم ربي مدعواهم امين فرحنا الليله متبر وفرحتنا لها عنوان وكل الناس بالبسمه وبالافراح مجتمعين